الحمد لله وكفى وسلام على عبدي الذين اصطفى لا سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام الأمة في هذه الأونات وهذه اللحظات أحوج ما تكون إلى العلماء الأمة في هذه الأزمات هذه الملمات وهذه البليات أحوج ما تكون إلى العالم الفقيه المدقن المدقق الذي يرجعون إليه في هذه الحوالك يجدون الحل عنده على على الأقل بأن عصمة الدم أو نجاة المرء أو أن يهلك المرء على بينه لا يكون إلا بالبصيرة والبصيرة لا تكون إلا عند العلماء أنت تجد الآن تخبطات أعلى مما تكون حتى ترام كل طرف يخالف طرف آخر ترام بالتكفير والتفسيق والتبديع بل والكلام على دواخر الأمور التي هي من أخص الأمور عند الإنسانة لا يعلمها إلا رب الإنسان المسألة النفاق والإيمان بقى الآن التجرع علم الناس بالإسهام بالنفاق صار سهلاً يسيراً وهذا الترام لا يكون إلا حتى من النبلاء الفضلاء هذه مصيبة وفتنة عمياء صراحة فالحق بأنه حتى ولو كان الذي يتكلم أو يتبنى هذا يقول أنا عندي أصل وسلف نبيل له أنه ليس له سلف ويقول القراء المحتفة يمكن أن نحكم على الناس بالظواهر لأنني قد ما أمرت أن أشق عن القلوب لكن القاصمة الظهر في هذه الأبواب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قد قد أنا الآن سأتكلم بالثاني ولعله لا يصل إلى ذلك دليلا لأنني أرى أنه كان حافظا فقط والحفظ يسعفه في السرد لا يسعفه في الفقه ودقة الفهم يمكن أن يقول بقول لا يجعل لو, لو نشاء لأرى نكاهم فرعصاهم ولا تعرف أنهم في لح القوس، لكن نحن نقول الآن عمر الخطاب أشد فراسة أم هو أجيبه من عمر بن الخطاب كان يتتبع خطما حذيفة كان يتتبع خطا حذيفة لمعرفة المنافقين ولذلك عمر الخطاب لما شك في نفسه قال لحذيفة الله النبي صلى الله عليه وسلم قال بالله عليك يا حذيفة أسماني رسول الله لك وحذيفة يسكت ثم يقول بالله عليك أسماني لك رسول الله فيقول له حذيفه لا ولا ازكي احدا بعدك انا اتشهد من ذلك ان عمر الخطاب هو اشد الناس فراس وهو الملهم في هذه الامه ولم ياخذ بقال محتف يعرف المنافق من غيره على ان عمر نفسه على ان عمر نفسه هو الذي قام وقال صلى في قضية حاطب دعني اضرب عنق هذا المنافق وطبعا الان المسألة هذه يعني تجعل طالب العلم يقف لها طويلا أنكر النبي أم أقر النبي؟ أنا لو سألتكم لن أجد الجبلة التي تشفيني مع أن أنا أعرف أن منكم من من عاش ظهرا يطلب العلم كنياً مسألة دقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له حزيفة. قال له حاطب لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفس بيدي ما فعلت ذلك لثنت عنديني. لكم ايابي في مكة وليس لي يب ولي اهل اخاف عليهم بعد ذلك واني اعلم يقينا بان الله ناصرك هذه ليست ردة والان فقال النبي صدق الرجل ولعل الله اطلع على اهل بد فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم قد يقول قائم بان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقره على انه تام بالنفاق وان من جس على المسلمين فهذا يكون منافقا الحق بان النبي صلى الله عليه لما منعه من القتل نحن نقول أن الفعل فعل نفاف الفعل حقا فعل نفاف لكن عمر الخطاب أقره من على أن يصف هذا الفعل بأنه نفاف ولم يقر على إيش على انتباق الوصف على العين ولذلك لم يستطع أن ينفذ فيه الحكم وهو القتل ولذلك قال نسلم لعلى الله طالع عليه وأن نرى أنه حتى لو أشكل على الناس بهذه المسألة التي وقف فيها عمر الخطاب وتكلم بها مع الله عليه وسلم. التذبذب الذي حدث مع عمر عندنا الآن فيه اشتباه وعندنا أدلة محكمة لو احتج بها من احتج المحكم يقدم على المشابه المتشابه والمحكم عندنا ظاهر جدا لما جاء هذا ال ال ال البئيس التعيس غائر العينين وهو, وهو يتكلم في عدل المسلم ويقول اعدل فإنها قسمة لا يرد بها رجل الله في رواية أخرى من هذه التي أستدل بها أننا نسلم لما قال ذلك قال خالد دعني اضرب عنق هذا المنافق أو في, أو في قصة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي فالصلاة مانعه من قتله سبحانه ربي العظيم قال لعله يصلي فالصلاة منعة من قتله تفكي الدماء ليست البنهيينة فقال له خالد نريد وكم من مصلي يقول ما لا ما لا يعمل أو ما لا يعتقد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المحكم الذي نقف معه وندور معه قال ما أمرت أن أشق عن إيش؟ عن قلوب الناس مجازفة من يتهم الآخر بالنفاق مصيبة والتخبط هذا تخبط دلالة على ضعف العلم وعدم إتقاني دلالة على ضعف العلم وعدم إتقاني والترامي من الجانب الآخر يعني الذي يرى يعني أنا ما أدر يعني الساحة تغلي والتوصيف الشرعي لا يسقط على ما في السحة بأي حلم الأحوال عدم إتقان التوصيف الشرعي يضيع الأم بأسره فلذلك ما حاجة ما تكون إله. إلى العلم العلم من الأهمية بمكان والعلماء وأنا أقول دائما أنت إذا أردت أن تعرف قدر العالم الفقيه لابد أن تنظر في متح الله لمن, لمن أوتي علما لمن أتاه الله علما ولم ترى منه دقه فقه قد مدحه الله لكنه لم يعول عليه الأمر في مسألة فض النزاع الله جل قال وهذه مسألة معروفة مسألة الغنم لما تفشت طيب في الزرع والمسألة الأخرى مسألة من المرأة التي جاءت ببنيها الكبرى والصغرى والله جعل لفت في هذه الآيات عظيمة جدا. الله من على داود وعلى سليمان بمنانا عظيم ونحن نحن لنا وقفة مع مسألة داود عندما قال رب كل سليمان كما كنت لي فقال فأوحى الله إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما ولغة اكون له كما كان. راجع بقى مدرسة الرابعة عشر نرى لكن هي تصح أكل له كما, كما كنت لك ادي مسألة من أعظم ما تكون حتى في الحوالك التي نحن فيها الآن سأقول كل من يتشوق إلى الانتهاء إلى الفرج أقول كل الله كما يريد يأكل لك كما تريد كل الله كما يريد يأكل لك كما تريد لأن الله جعله الذي يملك سمات الأرض وإن الله إذا سلط عليك أحدا هو الذي يستطيع أن يحجزه عنك فكل له كما يريد لكن الآن عند ترى حتى مسألة الدعوات او الاستغاثة بالله في فعلا ناقصه الشروط ناقصه الأركان مصيبة وهذا أيضا كما قلنا في الجهل الجهل هو الذي يفعل ذلك فإذا رأيت الترامي من الناحيتين فاعلم أن هناك بعض الجهل في الوسط أو الهوى المهم أن العلم لم يتكامل أو ذقة العلم لا تتواجد هنا سليمان عليه السلام وداود لما جاءت المرأة مسألة عظيمة لما جاءت المرأة الكبرى معها طفلها وجاءت المرأة الأخرى الصغرى ومعها طفلها وجاء الذئب فذهب بطفل الكبرى فأخذ الطفل الصغرى معه وذهب بعدما تخاصم هذا طفلي هذا طفلي بعدما تخاصم ذهب إلى داود عليه السلام الأب فنظر داود حكم بحكم الشرع الظاهر ولذلك نقول قد يكن فقد يكون المرء على علم لكن ليس له عند دقة فهر وهذا الذي أقول فيه يعني كثير أنا أعرف ممن يتكلم في الساحه في المسائل واتهم الاخرين يحفظ عنده حافظه جيده لكن وين ثقه الفهم وين الفقه؟, الفقه يظهر في مداعبه المسائل المشكله التي يظهر فيها الفهم ال ال ال الذي يغوص به العالم فيخرج لنا المسائل او ال ال ال النتائج المهمه جدا والإنسان يوفق ايضا بالطاعة يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات فداود عليه السلام حكم بحكم الشرع الظاهر والحق معه عندما قال وجد الخصومة بين المرأتين امرأة بيدها الطفل وتقول هو ابن الآن إذا قلنا معها الطفل فهل تحتاج إلى بينه البينه معها وهو احتضان الطفل في يدها وجاءت أخرى تقول هو ابن هذه مدعيه أم غير مدعيه مدّعية ليس معها شيء فقالت الصغرى هو ابن فقالت الكبرى هو ابن فنظر داود فوجد أن, ان ان الصغرى تحتاج الى البين والبينه على المدعي واليمين على المنكر وين البينه عندها ما عندها بينه والحق هو ابنها لكن لا بينه له فحكم الشرع الظاهر مع من مع الكبرى فحكم به داود لذلك استجلب مدح الله الله مدحه وان كان قد مدح سليمان أكثر من مدح لكن مدحه لما مدحه قال وكلا آتينا حكما وعلمه وكلا وما وحكم بأسول الشر فكان هذا ظاهر الحكم لكن سليمان حباه الله وعلا دقة الفهم والغوص الصحيح لاستخراج النتائج الصحيح فنظر سليمان فعلم وهذه أيضا فراس هي طبعا الهام لكن نقول في غير الانبياء فراس وعالم بلا فراسه هذا ناقص قد يكون عالما كما قلت لكن دقة النظر أي الفراس فراس لما دخل انس والحديث لكن انس به لما دخل انس على عثمان وهو يخطب وما كان خطيبا لكن نظر الى انس فقال ما لي ارى عينا قد زنت فتعجب انس وكانت قد خطفته نفسه امرأة مرت من أمامك النظرة نظرت ليش؟ الفجأة طالت أو قصرت نظرت الفجأة لكن قال له فقام انس مستغربا وهذا خطاب بين المأموم والخطيب فقال له أنت أوحي بعد رسول الله من وين أتيت بهذا؟ فيه اقرار وفيه إمرار قال أوحي بعد رسول الله قال لا ولكننا وسلم قال تقف رس المؤمن في النار يرى بنور, بنور الله لابد من فراس؟ بد للعالم أن يكون كذلك يكون ذكيا فاطنا لبيبا وهذا الذي قاله الإمام الشافعي لا يمكن لا يمكن أن يصل العالم, العالم ويرتقي المنازل العلا في باب العلم والناس بأسرها تلتف حوله ويكون هو الأساس وطمام الأمان إلا بهذا إلا بالذكاء والفطنه سأقوم بست وذكر منها الذكاء والفطنه مع طول الزمان لكن بد أن تكون له فطنه وذكاء أما الرجل الآلي الذي يأخذ القالب يمشي به من الشمال والشمال يمين خلاص انتهى الموضوع ولذلك الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ماذا قال قال صانع الخفاف ليس كايش كبائع الخفاف البون شاتع والفرق واسع بائع الخفاف رجل عنده محل وعنده قالب يصل الثلاثين أربعين خمسين قوالب معينة محدودة عندما يأتي المشتري ليشتري هل يستطيع أن يخرج عن دائرة القوالب التي عنده؟ أبدا يشتري بائع الخفاف هو رجل فقط ناقل ويأخذ ربح بعد النقل كان المحدث الذي يحمل رواية دون الدراية أما صانع الخفاف هو جالس مستريح أي أحد ايا كان صغير كبير طفل صغير أو قل صبي بلغ العشر سنوات فإنه يجلس مستريحا فعندما يأتيه يأخذ القالب ويصنعه ويوقي اياه ما في إشكال عنده فهذا كالعالم المتقن وكالناقل الذي ينقل عن غيره فقط فلذلك لذلك نرى بأن سليمان لما نظر بفراسة علم بأنه ابن الثور فاراد أن يستخرج ذلك حتى يكون الباطن في الظاهر لأنك لا تحكم على الناس بإيش لأنه لو كان سليمان حكم بمحض فراساته فإنه إيش يكون قد خالف تشريع خالفه لأن الظاهر البينه على المدعي واليمين والكبرى مع الولد فانتهى الأمر فلا لا لا يمكن ولا يستطيع أن يحكم بفراسته فقط فلا بد أن يظهر وهذا أيضا ذكاء العالم فنظر سليمان فقال أرى أن نأتي بالسكين فأشقه شقين نصف لك للكبرى ونصف للصغرى وكل منكم قد أخذ حظه من الولد فبكت الصغر وقالت لا رحمك الله هو ابنها والكبرة لم تحرك ساكناً طبعاً هذه فرصة مهمة لأنك تعلم بأن الأم تقول أموت ويبقى ابني حياً ولذلك النبي صلى لما نظر المرأة يلتصب طفلها بها قال أرأيتم هذه المرأة أ كانت طارحة لولدها في النار قالوا لا لشدة الشفق وشدة الحنو لذلك النبي صلى يبين أن المرأة أن الله على أرحم على المرء من إيش من أمه فهذه المرأة الله أرحم عليك منها فالغرض المقصود علم سليمان بهذا بأن هذه المرأة هي الأم الحقيقية لهذا الولد عندما قال أشق نسيقات رحمك الله هو ابن الله قال بل هو ابنك وعطاهيا فمدح الله في الكتاب قال وكلا آتينا حكما وعلما لكن قبلها سبق سبق المديح الأصيل قال ففهمناها يبا إذن المحل محل فهم ذلك الشيخ صارح بن عثمين الله عليه شيخنا وشيخ مشايخنا انا اتشرف بانني تعلمت على يديه صالة مباشرة وتعلمت على تلاميذي الغرض المقصود هو الشيخ هذا الشيخ حباه الله دقة نظر في الادله عظيمة جدا لم اجد احدا يدانيه في هذه العصور الان ونحن نعيش في هذا الباب في التأمل في الادلة ودائما كان يردد يقول تأمل تدرك في فراش الموت لما سئل عن العلماء قال قد تجد من العلماء الكثير وطبعا نحن نخليفه بهذا الباب لا كثير حتى هو يحسن الظن بالأم عن العماء كثير لا, لا كثير لا كثير جرّد تجد الفتن أظهرت لك الفتن قد أظهرت لك وقال لكن أين العالم الفقير لكن أين العالم الفقير وأنت تعول الأمر على العالم الفقير قال الله وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ادعوا به ولو الى الرسول وإلى قل الأمر منهم لعلمه الذين من قل الأمر هنا في الآية العلماء والدليل السياق الرجل بألف الرجل منكم بمئة ألف بألف ألف بل العلم بأمة ينو قد أناط الله نجاة الناس وأناط بقاء الدنيا وبقاء المعمورة بإيش بالعلماء الدنيا يأتيها الخراب بعدم وجود أهل العلم صحيح ولا لا لعلمه الذين هذا هو الدليل هذا السياق لعلمه الذين يستنبطونه لذلك الركون والرجوع في الملمس لمن له دقة نظر لمن ترجع للصيحات والمتحدثين والمتحدثات وال هذه لا لا يمكن أن الأمة, الأمة بأسرها في الحوالك أن نرجعها لمتحدث ومتحدثة ما لهم اين هم من اتقان العلم يا إذا خرج قال أنا ناقل ما أعرفش حاجة ويبقى لكن أن تخرج أن تتصدى للناس على أنك الذي تحرك الأمة وأنت أعلم يقينا أنك ضعيف العلم ضئيل العلم هذا حرام حرام أن ننيط الأمة باسرها مع, مع المتغيرات المهولة مع الملمات العظيمة أن ننير الأمة بقول من لا يتقن العلم هذا ظلم بيج هذا اسمه طبيعة الأم يحزن من يحزن يعب من يابى هذا الحق الذي لابد أن يقال الأم لا تنطق إلا بعالم متقن أما أننا قتل العم وعمي عليهم بمن لا يتقن العلم وتكون المسألة مسألة فواصل فواصل الأمة الآن على المحق تكون الفواصل في من لا يتقن هذه مصيبة مصيبة في كل الاطراف نحن نعيش الآن بين دائرتين دائرة الغلو الجفو ودائرة الجفو من يعلم ممكن يكون فيه الغلو والحماتة والهوى ممكن يتحك والثاني أيضا فيه الجفو والمسألة وسط بين الغلو والجفو وأيضا كما قلت الجرأة الكبيرة هو تصدر من لم يتأهل وهذه المسألة أنا أدين الله بها سأعيش لها حتى نقف على من يتصدر ويكون مؤهلا ومن يخالف الساحة موجودة ليتها تكون مصورة ليعلم الناس جميعا هل هذا مؤهل ام لا حتى من صدره لو قال هذا من التأهيل بمكان هو نفسه ايضا الساحة موجودة نثبت ذلك الامة بأمانة تحتاج إلى عالم متقن إلى دقيق النظر يستطيع أن يخرج بالأمة إلى بر السلام وهذا ليس بعجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحاب فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي يبقى امن هو الآن صمام الأمان والنبي هو الأصيل والعالم هو الوكيل والقاعدة الفقهية للإخوة الذرة مع القاعدة القية الوكيل ينزل منزلة الأصيل يبقى صمام أمان من يبقى للعالم أن يقول وأنا أمنة للامه فإذا ذهبت أنا ذهبت الإيش هذا استحضر فيه الآن قول الإمام أحمد العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل لأن كان فاسقا وفسق المرء كيف يعرف بالمجاهره بالمعصية قد يكون العالم العالم المتصدر له معاص خفية لا يعلمها الا الله جل وعلا قد يقع في الكبيره نعم ليس من شرط الولاية أن يكون إيه أن يكون العالم التقي النقي لم يفعل كبير لا قد يقع في الكبيره لكن الشرط الأصيل الذي أجمع عليه الأمة هو إن وقع في الكبيره لا لا يصر عليه. وفعلها يشعر بها جدا لأن المجهرة بالمعاصي فسق كان خفيا هذا بينه وبين ربه ولعله رجع عليه باللوا وإلا فالصغائر الصغائر قد حكم الله فيها انها تذوب مع الطعات قال الله جل وعلا الذين يشتبون كبائر الإثم والفواحش إلا إن ربك واسع نفر اللمن يقول فيه أبو هريرة قبلة الرجل للمرأة الأجنبية من اللمم بل أعظم من ذلك بل ليس القبلة تقبيل يعني حتى لو كلم المرأة كلاما خارجا او قبل المرأة او اخذ يديها او حتى احاط بها ولم يلج لم يدخل الفرج في الفرج كل ذلك صغير ليس هذا من عندية نفسه هذا هو الدين ولذلك انا اقول يعني كأن الناس يتربصون بالملتزمين الدوائر اذا وقعوا على معصية طاروا بها الى السماء هو مش ملك وهو افضل منك الف مرة لانه على الاقل له ما له من الطاعات التي تغفر هذه السياسة. جاء رجل الى النبي صلى الله في الصنان. قال يا رسول الله اقم عليه الحد طهرني يا رسول الله فقال ان الرسول سكت ماذا فعل قال الرجل اديت من الم... من امراه ما ياتي رجل منها غير انني لماطى يبقى مع ذلك انه ايش قبل ضمه يعني مس البشره البشره اتى بكل شيء دون أن دون العلاج فابو بكر قال له اما كنت تستتر بست الله اولى لك خلاص أنت الله جالس تغباء فلما قال يقوم عليه الحد وهذا صدق توبه لكن شوف الفقه الدقيق عند من عند ابي بكر ما قال له يا فاسق يا فاجر لا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا اللهم انت تغفر تغفر جما واي عبد لك لا الم وقال وهذا الحديث الذي كنت احتبه قولا للشفائي فقط لنحتاج به الشفائي لكن الحمد لله أوقعني لأنه صار أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في محل الاحتجاج قال كل, كل ابن آدم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد ما من أحد, أحد للعمومة هو الآن ما من أحد إلا ويخطئ أخطأ أو هم بخطيئه الا يحيى بن ذكري ما من أحد وعمر الخطاب أخذ الرجل أيضا قال له ستبسر الله قال لا حتى قام وسلم لا يستطيع أن يفطي في المساله رجل لم يط لم يزني الزنا الحقيقي للزنا الحقيقي علاج الفرج الفرج في ايش في الفرج فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ بعدما انتهى من الصلاه أين السائل؟ فقال ها انا ذا يا رسول الله قالت وضعت قال توضات قرنا انت الوضوء صليت معنا قرنا قال, قال اذا فقد غفر الله لك الله اكبر اذا ليس من الشرط العالم ان هو ما يكونش في المعصيه ازيك انت تصفح في تاريخ العلماء واتيني أنا الآن ممكن أقول أراهن أراهن لليقين الذي اعرفه اتيني بعالم لم يكتب في ترجمته أنه لم يقع لا في صغيرة ولا في كبيرة إلا في بعض الذين قالوا هذا رجل لا يحسن المعصية في بعض الفضلاء النبلاء لكن ما من عالم إلا هم يقولون ولم يقع في كبيرة إيش قد فليس من شرط عاما لا يعصي قد يقع في المعصية و... وإن عاطي و... وان وقع في المعصية وصار فاسقا حتى بالمجهرة وكان علما متقنا فعلمه للناس وفزقه على نفسه وحسب به عند ربه فالأمة أحوض ما تكون إلى العلماء قال وأنا أمنة لومات فالعالم أمنة لهذه الأمة لذلك قال عليه وسلم لا تقوم الساعة يبقى خراب الدنيا قيام الساعة معناها خراب الدنيا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل فلذلك الإخوة تعضي بنوارس حتى الناس في وادي وأنتم في وادي بعد ذلك هؤلاء الذين هم في الوادي سيحتاجون عليكم وأنا هذا كلام انهاجي من أول الطريق قلت ونصحت كثيرا للفضلاء النبلاء دعوكم من هذا فيحتاج الناس إليكم حاجة عظيمة هم يثقون فيكم الآن والجسر جسر الثقة بيننا وبينهم كبير كونوا على الجادة في المساجد علموا الناس سيرجع كل المختلفين وكل المتنازعين إليكم لكن سبحان الله هي اختلاف وجهات النظر والاشتهدات هم من اجتهاد له أجران، هم من اجتهاد فأخطأ فله أجر. الآن جسر الثقة قد انكسر والناس الناس جميعا يرموننا عن قوس واحد، لذلك هذا محل أيضا محل في الدعوة الفردية ليرى منه الناس الخير وننشر دين الله دارف والله تعالى له حكم فيما يصنع في عبادي له شؤون في عبادي لكن أنا أردت أن أقول يعني أبين الناس بأنه لا غروة ولا عجب. أن ننشغل نحن بمجالس العلم وان نشاغل غيرنا بغير ذلك ابدا لأن أنت الأنفع للناس تخريج أن تخرج عالما واحدا فإن الهم استنجوا به في النهاية استنجوا به مر التاريخ انظر كيف نجت الأمة بعالم شديد العلم من في أول الأمة لا في أول المحن أبو بكر يا حبيبي أبو بكر وأبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق وظهر علم أبي بكر في كثير من الحوادث، ولما قال من المديني أو غير ابن المديني قال ثبت الله أو نصر الله هذا الدين بأبي بكر في الردة في رتا في إيش في المحنه في خلق القرآن أو عالم امه تنجو به فأنت على مر التاريخ على مر العصور والدهور لا تجد نجاة حقا إلا بالعلماء فالاهتمام بالعلماء من الأهمية بمكان من الأهمية بمكان حتى حتى للجام كل إنسان بالترام أن نتهم أحد بالنفاق أو نتهم أحد بالفسق أو بالتبديع أو بالتكفير هذه مصيبة لا من هنا ولا من هنا الجرأة على التكفير بها استحلال الدماء فلا يجوز تكفير أحد كائنا من كان اسقاط الحكم على العين بالتكفير هذه مصيبة كبرى مصيبة كبرى وهذه أول ما يمكن أن تطيع به الأمة هو نشر فكر الخوارج أضل أضل أضل الطوائف وأخطر الطوائف على الأمة من فكر الخوارج الذين يستمعون يعني يخرجون الناس من المجلس هذه ليست لأي أحد كان من كان هذا لازم لازم ربوية الله مسألة إيمان مر أو كفر مر بعدما حكم لا بالإسلام هذا لا يكون إلا لله جل مسألة ليست جد خطيرة فأنا أردت أن ألمح. للمكانة العلماء وطلب العلم والأمة تحتاجكم حتى في الفتن والملمات والبليات الأمة تحتاج لطلبه العلم نحن ان شاء الله نبدأ دروس على ما نحن عليه ولن ننقطع حتى يعني هذا عظ امام الله جل وتعالى بان هذا الذي نستطيع أن نفعله بأننا ندعو, ندعو للأمة بأثرها أن يرفع الله الغمة عن الأمة وأن يرفع الفتن عن هذه الأمة ولعل بهذه المجالس الملائكة تحوطنا يعني يمكن صادق واحد يدعو أن على يعني يحفظ دماء المسلمين جميعا جميعا وأن يرفع الفتن عن هذه الأمة وأن يجعل الأمة تتبوء مكانتها التي من أجلها قلق الله هذا هذه المكانة يعني إن شاء الله لعل الله تعالى يتقبل من رجل منا صالح والملائكة تؤمن على ذلك فأنتم في خير عظيم يعني إلى نهاية المطاف إلى نهاية الدنيا أنت ما خرقت إلا أن تكون عابدا لله وهذه أجل العبادات بعد الفرايد أجل العبادات مجالس العلم نكمل المجموع وهذا يحتاج إلى من يستطيع أنا في, في الوسط سأشرح بعض الكتب للمتقدمين وأنا لا أستطيع أنا هذا منهج هجب إذا من لم يسر معي فليفعل ما شاء أنا ما, أنا ما, ما أنظر لخلفي لو بقي معي القلل ستبقى مع القلل وانتهى الامر انا والله امام الاب جل في عداء سأبردئ ساحت لكن الذي تخاذل او اختلف الامر عليه او سمع من منعه المثبتون سمع من المثبتين لا, لا لا لا لا تحضر ده هذا رجل يعيش عكتب كبيرة علينا وهذه طبعا يتكئ عليها يتكئ عليها ليثبت الناس انه يقول هذا سيخرب العقول علينا احنا بنجرون بينجرون فلو تعلم يقول لا من اين لك هذا الدليل كذا والدليل خالفك فيبقى ما فيش انجراف وهذا الذي نريده في الامه لا نريد الامعاه الامعاه لا يفيدون الامه بشيء لما تقول كان احدكم ايش امع اذا اصلح الناس اصلح ولد اسد لا كن على الجد اصلح حين يفسد الناس واصلح حين يصلح الناس نسال الله ان يجعلنا على الجد جميعا فسنشرح المجموع سنشرح صحيح مسلم لننتهي منه لان يعني قضيات الان كنت أنا في وعك معينة عهدت ربي في أمرنا ودعوت الله في قضايا في القرآن وفي السن هذا الذي عيش بين بين الخيرين أما قضاة القرآن سأبدأ إن شاء الله في شرح لكن ما أدري هنا أو في غيرها سأبدأ باستخراج القواعد الأصولية من القرآن من من آيات الله دلالة في علاه. والقواعد الإيمانية أيضا من من الكتاب هذا سيكون منهج لي في هذا الباب خدمة الكتاب الله جل في علاب وأما السنة شرح كتب السد أنا بفضل من ربي ونعمه على مشارف الانتهاء من صحيح مسلم وكنت قد ابتدأ في ابن مادية على الدرب فأيضا سيشرح صحيح مسلم المجموع وصحيح مسلم وأيضا العقيدة لأنني أنا أرى أن الذي لا يتقن العقيدة لا علم له هذا, هذا الذي أريده بوابة العلم اتقان العقيد. أنا شرحت كثيرا كتب تمثل صوان توحيد هو قضية الكلمة الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون وقال الله جل وعلا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبد الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون وقال الله جل وعلا ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن حبطنا عملوا وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلذلك انا اقول لا يستوي ايمانه عبد ولا توحيد عبد بقضية الكون الكبرى الا ان يعلم التوحيد وما من فيه من الشرك فالتوحيد على الاخسام الثلاثة كما تعلمون وهذا التقسيم تقسيم بدعي ام تقسيم تقريبي لا مش سني سني هذا كلام خطأ فاحش. ها هو تقسيم تقريبي لا يدخل فيه على ولا سني طبعا شام ابن الثامية بان اول ما ذلك فيه نظر وانا بيانت ذلك في اول الكتاب فانا التوحيد الاسناء والصفات من الأهمية بمكان. وكنت أريد أن أتكلم في هذا الباب أن الحوالك اللي نحن فيها الإنسان الآن في أحوال ما يكون إلى أن يستجلب معية الله معية الله وهذه لا تكون إلا بتقن الأسماء الحسنى والصفات الأولى كما سنبين إن شاء الله في هذا الباب أنا شرحت كثيراً كتب في الأسماء والصفات الحمد لله وكلها أو أغلبها على النت أنا آخرها تكلمت عن الشريعة والشريعة ضمت الجميع لكني لابد من التخصص في مسألة توحيد الإلهية لأنه الأصل الذي يرتكز عليه لذلك الاختيار الحمد لله أيضا ضربت بسهم بتوحيد الإلهية شرحنا كتاب الدر النظيف وهذا من أمتع الكتب هذا يضاهي كتاب التوحيد والدر النظيف وأن كان فيه بعض الملاحظات في مسألة التوسل على الشوكاني معلوم وبينا ذلك فيه وأيضا في معارج الخبول معارج الخبول فيه أنواع التوحيد الثلاثة تكلمت فيه وأيضا تكلمت توحيد الهي مسائل الجهلية مسائل الجهلية أيضا شرحتها بفضل على ورسول الثلاثة ورسول الخمسة اليوم سأبدأ بهذا الكتاب الكتاب أنا يعني أنا عطيت فيه حوالي ثلاث محاضرات أو اربع محاضرات هناك في دبي في هذه الأرض حضرة الله فأنا سأكمل الكتاب الكتاب من أجزاء ثلاثة الشرك بين القديم والحديث هذا من الأهمية بمكان عندي لما أنه يختص فقط، يتكلم فقط على التوحيد، وهذا التوحيد بين في الأجناس الثلاثه وإذا صح التعبير يعني، وأيضا الكلام على التوحيد في الشرك الذي ظهر في الناس حديثا والشرك الذي كان قديما والربط بين هذا وذلك طبعا البحث بحث نقلي تجميعي لأن أي رسالة تجد ان فيها النقل أكثر. فلذلك أنا توفر عليكم هذا النقص وأأتي بأم المسائل وصول المسائل. أتكلم عنها لأنها من من الأهمية بمكان توحيد الإلهية هو أعظم أنواع التوحيد في كثير من الإخوة قد ترأسهم وصاروا خطباء وصار ولكنهم حقا عندهم جاهل في هذه الأبواب نصيحة تذهبون أنتم تنصحونهم أن يعني من السنة إذا جاءك من, من أتقن على ما لم تتقن أنت فلابد ان تجلس حتى تتعلم وتتقن ليستوي لك ارشاد الناس لكن أنتقص خطيبا للناس والناس يصفقون لك وأنت لم تتقن فسأتقع في مواقع فيه غيرك من المشهورين الذين قد اشتهروا جدا بين الناس ولم يتقنوا مسائل ما فيها ما فيها من التلبيس فكن على الجاده وانصح غيرك أن يكون كذلك فنسأل الله للفعلان أن يؤسل لنا شرح الكتاب طبعا الآن ما أستطيع أن أطيل عليكم للوقت الحظ إن شاء الله اذا ترفع الحظر ونسأل الله أن يرفع الغمى عن أمة عن الأمة الدرس سيكون بعد اشياء لكن الآن تادبا نحن نقول الدرس بعد, بعد العصر وحتى ما يكون الإخوة يعني يكون الوقت عليهم شديد يبقى نبدأ ان شاء الله في الغد الكلام على الكتب التي ستشرح نبدأ في الدرس يعني إن شاء الله صدرا في ذلك أما إذا أردنا أن نتكلم في مسألة فنقول الأمة احد ما تكون إلى معية الله معيّة الذي فيه ولاد. وهذا من أسماء الصفات تعرف على الله حق التعرف تجد ما يصرك الغرض المقصود أن الإنسان احوج ما يكون إلى ربه في مسألة المعية الأشياء وأن البلايا والرزايا والملمات قد جاءت ستره تتابعت وتتايعت والفتن رجعت الحليمة حيرانة كثير من الناس يعني يتصلون بس فقط يقولون الحق وين الحق وين التبث الأمر على الناس التبث الحق وين فالله أعلم أين الحق يعني ستعرف أنت وأنت تطلب العلم أين الحق. أقول نحن جميعا نحتاج إلى معيه الله والمعية نعم معيتان معية عامة إيش المعيه العامة المعية العامة هي معية الربوبيه وهي طبعا معية خاصة أيضا لوازم ربوبية هي معية الإيش أولا معية السماء الإحاطة معية الإحاطة بالسماء والبصر وإيش؟ والقدرة والقهر إن كل من في السماء الى لقات الرحمن عبد فهذه المعيّل معيّل عام قال في الرجوع على ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمس ولا خمسة إلا هو وإلا هو, هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما أينما كان ومعهم أينما كان ولذلك هذه فئات فئات في أث كثيرة في هذه الله في على هذه المعيه ما العظيمة معيّ معيّ المعيّة معيّة, معيّة, معيّة الإحصاء هذه المعيه العامة لكن الكلام هنا في الحوالك نحن نحتاج إلى المعيه الخاصة المعيه الخاصة هذه بالمؤمنين خاصة ليس لأي احد جل الأحوال المعيه هذه بالمؤمنين فقط فهذه المعيه المعي الخاصة هي التي قال فيها الله جل في علاه مبينا ذلك على سلم لما قال لنبيه قال الله جل في علاه إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثانيا ثانيا إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن أكمله إن الله معنا فكان كالإجابة بالفاء فانا سابين ربط المعيه بالفاء الآن نحن نعيش ظهرا وابدا نستجلب المعيه ولا نجد فاء شاعد فاهم ما وجدنا معية إلا إلا ومع الفاء أو حصن الظن الفاء قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير أكمله فجاءته قال أصحاب موسى إن قال كلا إن معي ربي معي, معي إيش الإجابة بعدها ها فا فأوحين و.. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني, أ.. أني ما استني الضر وأنت أرحم الرحمين ها فا, فا كنت أعلم بعض صرفة العلم يقول اللهم عاملني بالفاء كما عملت هؤلاء بالفاء وإن كان وإن كان السائل لا يداني السائل لكن الأصل في المسؤول لا في السائل الأصل في المسؤول مش في السائل لا, لا تحسبن إجابة الله من أجل الثقة والورع الذي أنت فيه فقط. لا هذا أصل في الله الكرم والجود والاستجابة لكل داعي إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما قائبتين في صفرة ولذلك أنت لو نظرت وتدبرت في اسم الله الشكور فرد ما لا يمكن أن تطيقه أو تتصوره فهنا ما من أحد استجلب معيات الله إلا كانت الفاء معه فالسرعة فالإجابة نحن الآن ندعو وندعو وندعو ولا نرى فاء إذن الخلل وين فينا لم تتكامل المسائل. الشروط أي حكم لابد له من تكامل الشروط واستكمال الأركان وانتفاء يبقى إما خلل في الشروط لم تتكامل وإما هناك موانع فيعني حتى لا نعود على أنفسنا باللائمه الشديدة نحن يعني نستجرب رحمة الله جلالف علاه وأنه لن يضيعنا إن شاء الله كما قلت أن تظن في الله أن الركيزة في المسؤول لا بالسائل هذا أحسن لك حتى لا تيعم لكن نقول المعية والاستجلاب المعية معية التي النصر معيات التوفيق والتسديد المعية التي فيها بين الله جل في علاه أنه مع لا يتركه لحظة من اللحظات بحيان حول لنفسه لأنه لو تركك لحظة من اللحظات الحياة لنفسك أنت إلى بوار أنت إلى هلك ولعل هذه اللحظة التي ستقبط بها تنار جهنم بنار تلظر نأوذ بلنا الخزان إذا جلال كان صباحا مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أصلح ليش أني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة طرف وتعيد أبداً لأن المخذول هو من ترك الله لنفسه والموفق المسدد هو من أعانه الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله استجلاب هذه المعية المهمة جداً التي نحتاجها الآن هي معية الله تعالى مهية النصرة والتزيد أنا لا أطيل عليكم سأقول الصور دون الشرح والتفطيل وسأتكلم عن أسباب استجلاب هذه المعية وبعد ذلك إن شاء الله في ثنائي المواضيع نتكلم عنها من أهم الصور التي نتكلم عنها صورتين هو صور كثيرة جدا التي نتكلم عنها عن صورتين الاولى سورة موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل والسورة ثانية سورة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم أما سورة موسى فقد ظهرت في إيش في الفرار في الفرار اولا وظهرت أقوى عندما قال فرعون إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون قال الله جعل هذا استدراج وسنستدرجه من حيث لا يعلمون الله أكبر لو تتدبر في صفات الله وفي أفعال الله كيف يفعل بعبابه له شؤون قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم معناهم هم المتملكون الآن فرعون يتملك وموسى ومن معنا لا يمكننا شيئا أبدا قط وقال الله حين, حين, حين تملك فرعون قال إيش فأخرجناه فأخرجناه معناه لما ذهب ذهب ذهب يعلم أن موسى قد انتهى شهد الذي حدث فأخرجناه من جنات وكنوس ومقام كريم كذلك ورثناه قوما آخرين فاتبعوهم مشرقين فلما ترأى هذا الشهد الذي نريده فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إن هذه الأسباب المادية الأسباب المادية هنا تقول بأن الذي بيده القوه هو الذي نعم قال قال إن قالوا إننا مدركون قال كلا إن معي ربي ثاني نون يستجيب وحق لموسى ان يستجيب المعيه تكاملت الشروط والاركان وانتفت الموانع لأن المعيه كما سنبين قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وان الله اكمله لما المحسنين السلم لما نظر إلى, إلى السواد في السماء حسب أن هذه من أمته قال هذا موسى أمته الغرض المقصود بأنه قال كلا إن معي ربي تهدي فاه على موسى أن نضرب عصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطور العظيم وأغرق الله فرعون وقال الله تعالى لننجي أنك ببدنك لتكون للناس فاليوم المجيء كفرد انك تكون للناس ايش لمن خلفك اي وان كثيرا من الناس عن اياتنا غرض المقصود هذه معيه النصر والتزيد والتاييد ترى في موسى حين فر وحيدا فريدا ياكل من ورق الشجر فلما ساق للمرتين تولى إلى الظل فقال ربي اني هنا استجلاب المعية بالتوسل توسل بايش اخذ انواع التوسل الثلاث من يعد لي انواع التوسلات طبعا أنت لأنك أزهري جزاك الله خيرا لا أسألك عن هذا لأنك لي خمسين نوع توسل من أمامك ايضا أزهيرة جزاك الله خيرا حفظه الله الأزهر واهل الأزهر لكن التوسل يعني نريد أحد آخر يتكلم عن التوسل فأسأل الله أربعة صد بقي واحد توسل بأفعال الله وهو قد جمع انواع التوسل باسرها في الحوالك التي نزلت عليه سابين ذلك توسل افعال الله قال الله جل في علاه مبينا المعلم النبينا ان يعلمنا ان تقولوا في في الشهود التشهد ان تقولوا ايش بسرعه اللهم صل على محمد كما صلي كما هو توسل بالافعال هو الان فهمتم ولا لا قال موسى ربي إني لما انزلت الي من خير فقير قال ربي فدعا باسم الله رب من اسماء الله تالف علاء يبقى توسل باسم انظر الى الفقه توسل بالاسم الذي يتضمن الصفات وصفات الربوبيه من ربي الربوبيه من ومنع ولذلك أنت ترى الفقه ان تاتي بالاسم المناسب للحال ربي إني لما انزلت الي من خير ايش يبقى لما قال ربي توسل بالاسماء والصفات أوه. إني لما أن, ان انزلت الي من خير اتوسل بيه فعل الله والخلاص لما انزلت إلي من خير فقير توسل بحال يبقى انه ما من احد يدعو لموسى فاتى بالثلاثه المهمه يبقى اتى بكل هذه الانواع في دعاء واحد ترى هذا الفقه الذي يصل بالإنسان فكانت الإجابة فاء فاستجبنا فجاءته فجاءت هما تمشي على على، سهل. قالت إلى آخر ألقت وأما النبي صلى الله عليه وسلم المعية فإنها كانت في الغار حينما قال أبو بكر واهتزت أركانه وارتجف فؤاده قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لايش شيء فماذا قال وسلم الواثق بربه ما ظنك بثنين الله قال لا تحزن إن الله فأنزل الله سكينته فأنزل مثلا هذه مسائل إن شاء الله سأتي تباعا نسأل الله على أن يشكر لكم حسن استماعكم ونسال الله أن يشكر لكم من متر أنتم في غربة داخل الغربه بل أنتم في غربة داخل غرب داخلها في غربة داخل أيضا غربة اخرى الله وكلما قل العدد الذين في الغربه كلما كان على عيش على بشاره وكلما كثر العدد فإنها لا تبشر لكن الحمد لله أنتم كثره وانتم ايضا ايش في غربه لان لان طلبة العلم وإن كانوا في الناس على قلة فهم هم الذين يحتاج اليهم الناس نسال الله ان يثبتنا واياكم على هذا الخير نسال الله ان يديم لنا هذا الخير اذا كل يوم ان شاء الله دروس حتى ترتفع هذه الغمه نسال الله ان يرفع هذه الغمه في عجاله نسال الله ان يرفع الفتنه عن الامه نسال الله ان يجعل الوفاق بين الجميع وان يعصم دم الجميع فالكل على اسلام ولله الحمد وكل يعني كل انسان مامور بان يحافظ على دماء المسلمين كل المسلم على المسلم حرام